ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا بدعاء الداعين ولا باستغفار المستغفرين ولا بتوبة التائبين أحمده حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه والصلاة والسلام على الصادق الأمين الرسول الكريم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 وفي جد الزمان قلائد، وفي حياة البشرية أماجد، صنعوا التاريخ، وفرضوا أنفسهم، وعاشوا حياة كريمة، وصاروا للنazi للناس قدوة، يرتاد الناس سيرهم، ويتكلم النا ويتكلم الناس عن مواقفهم، وجرت هؤلاء جميعا.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 وفي ذخر من الفخار والعز والقيم والمبادئ فترك للناس إرثاء وعاش حياة لا تستطيع العبارة ولا الكلمة ولا الموقف أن يحيط بها وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفخر للبشرية أن تنتمي إلى جنسه وأن يكون هو منها وأن تكون هي من نوعه إنه صلى الله عليه وسلم عاش الحياة لغيره، ولم يع ولم يعيش لنفسه في يوم من الأيام، عاش سيرة طويلة كتبت وسطرت ولكنها لا تزال وستبقى مستلهما ومورد لكل ضامٍ إلى يوم القيامة يأخذ منها عبرة ويستلهم منها درسا.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 يسيعون ميتا مر عام دار تفرح بمولود واخرى تعزى في مفقود مر عام وامتنا ثبلة بالمشكلات مذخنة بالجراحات تتوالى عليها الضربات ففي الارض المباركة معاناة وقصة وصلف وطغيان ودماء تراق ومقدسات تنتهب وفي العراق احتلال ودمار وتخريب ومقاومة صامدة والأقليات المسلمة قضاياها معلقة ومشاكل المسلمين بالداخل نسيجهم ممزق ومقطع إنها معاناة كبيرة مضى عام وطوية سنة هجرية تصرمت أيامها وتقطعت أشلاؤها وتفرقت أوصالها سنة كاملة وعام كامل مرة ونحن فيما نحن فيه لم يحصل فينا التغيير ولم تحصل فينا النهضة ولم يحصل فينا التقدم نحو الأمام نحو القيم ونحو معالي الأمور والهجرة درس ينبغي أن نعالج منه واقعا أليما وحكاية معاصرة نعيشها ويعيشها كل مسلم أولا في وجدانه حيث التناقض بين الشعار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 جسدت هذه المعاني معاني التوحيد ثم معاني الوعدة ما نهض الصحابة وقادوا الأمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن توحدوا في بوتقة واحدة استعلوا على النعرات وانصهروا في بوتقة الإسلام هل هذا يكون لنا؟ هل يمكن أن يكون لأمتنا المتفرقة؟ الممزقة؟ المقطع هل يمكن أن تتوحد الأمة ولا ولا يمكن أن تعيد الأمة مجدا ولا أن تقارع عدو ولا أن تنتظر في معركة سواء كانت معركة فكرية أو ثقافية أو إعلامية أو عسكرية إلا إذا ما كان لها توحيد وهوية وكانت متوحدة في نفسها الهجرة نصرة الأمة بمعنى يين التوحيد والوحدة. توحيد الدي... الملة توحيد العبادة توحيد العخيدة وتوحيد الأمة في بوتقة واحدة انظر إلى عالمنا إذا تكلمنا عن الدول سوف تجد كل دولة لا ترضى بأختها حس كده خلي لو قلنا لا نتوحد مع المصريين الناس يقول لك الحلب الحلب دلما فيهم فايدة هل نتوحد مع الخلجين يقول لك عرب مقطعين نحن ذاتنا ماراضين بهم وهم يقولوا علينا نحن عبيد كلنا الجعليين وال... والشوائق والضناقل وال... وال... والفوراويين وناس جنوب السودان وناس بسرق كلنا عبيد عند الناس دي متوحد كيف هون احنا ما راضين بالمصريين دي والمصريين ما راضين بينها هون ما راضين بالسعوديين والسعوديين ما راضين بينها يا أخي عسنا وقلت أي دولة طو... فيها اي حاجة تقول ناس اندونسيا يقول لك عجم ناس الخليج بجم ما عندهم فهم عرب مقطعين المصريين حلب أخو نحن نحن ذاتنا ما راضين بين كل زول عنده رأي أي حزب اتقسم أي جماعة تمزقة يا أخي معقول هل هذا واقع نحن في السودان في رقبتنا كمسلمين ما قادرين توحد، وإنه ينبغي أن نعلم أنه إذا مر علينا هذا العام الهجي ولم نتوحد والله أحيانا ينتابني الشعور أننا نحتاج أن نتوحد إلى مع كل من يقول لا إله إلا الله فقط بغض النظر عن تفاصيل ينتابني شعور لما أخاف من جونقرن وأجندته إخوانا جونقرن زول واضح ما قال بجي أتخلى قال جيشان السودان جديد بدافع عن أشياء يراها الناس أنها رمزية الدينار عملة إسلامية أو عربية الجنيه ماله نرجع للجنيه تاني هو عنده أجنته وصرح بها في احتفالات الساحة الخضراء قبل أيام وخاطب جونقرن الاحتفال بموبايله هتف النصارى قالوا لا أذان ولا كيزان في السودان بعد الآن كلام واضح لا أذان ولا كيزان الكيزان عرفناه الأذان ما له لا, لا كيزان أي لا كيزان جميل لا أذان الأذان ما له لا أذان ولا كيزان في السودان بعد الآن كلام واضح لما تسمع هذا الكلام ينتابك إحساس قوي في دواخلك أنك تحتاج لأي مسلم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 في كل مراحل السيرة خرجوا من مكة تركوا الأهل والعشيرة وذهبوا إلى المدينة حيث والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وتجسدت, صو... وتجسدت معاني الأخوة وصور التلاحم في أبها وأزها وأحلى حللها وصورها وأجملها سعد بن الربيع آخا عبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله آخاه كعب بن مالك وأبكر الصديق آخاه خارجة بن زهير بن زيد بن زهير وعمر بن الخطاب آخاه عتبان بن مالك وبلال بن رباح آخاه أبو رويحة تآخوا أخوة عجيبة ولكن أين أخوتنا الخزرج والأوس بينهما حروب طاحنة توحدوا والمهاجرون غير الأنصار توحدوا هل يمكن لإخواننا في دارفور وفي شرق السودان وفي غيره أن يتوحدوا معنا جميعا أو أن نتوحد معه إن لم نفعل ذلك فلن نستفيد من من العق من ال من الهجرة النبوية إلا عطلة الخميس إلا عطلة الخميس فقط الشيء اللي الشعب السوداني كله من ال من من الهجرة إنه عاد دون إجازة يوم الخميس وما شاء الله ماشوا الجناين وماشوا ال ال ال بسماء هي الرحلات ماشوا الرحلات وقد أيام سمح وانتهى الكلام بس لكن إذا لم يتوحدوا لم يستفيدوا من من الهجرة شيء إن من مشاهد من مشاهد الهجرة العظيمة هجرة الصحابة الذين هاجروا وكان أولهم أبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي ثم هاجر بعده زوجه ليلة بنت, حس... بنت حسمة ابن غانم وهو عامر بن ربيعة وهي أول امرأة هاجرت هي ليلة أول امرأة هاجرت ليلة بنت... بنت حسمة ابن غانم ومعها زوجها عامر بن ربيعة وأول من هاجر وأول من وصل المدينة قبل مصعب وقبل غيرهم وصل أبو سلمة ثم جاء بعد ذلك طلحة ثم عمار بن ياسر ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين راكب ونزلوا جميعا في بني حارث بن من, من, من الخزرج وجميعهم كان يصلي بهم سالم مولى أبي حزيفة لأنه أكثرهم قرآنا وأي صحاب جاء قال له رسولنا أنا در أهاجر قال له هاجر جاءوا بكر وقال يا رسول الله إذن لي قال لا بعد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 يقول خولنا امشي جوبا لم اللي معرفش وكوأعمل وجيب الح ح هاجر مشى نقلوا موظف نقله جوبا سهل جدا واحد من نجولا ودهبور السودان وواحد من نيالة جابوا الخرطوم بفرح طبعا بيجيوا الخرطوم ده بفرح والبودوا من الخرطوم يودونيالة يقول لك دارين بعدهم في ناس ضده في الشغل بيتهم كلها بالطيارات وبالعربات السمحه وب... وب... والموظفين الكبار بدون حق تذكر الحب أولاده وكله، لكن هذه ليست هجرة انتقال موظف، إنها معاناة طريق، وإنها مخاطرة لأنه سوف يهاجر مع رجل مطارد مهدر الدم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قطع المسافة من من من من من من من من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى المدينة.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 وكان في السادسة من عمري والآن يهاجر وقد بلغ الثالثة والخمسين ولكنها ليست هجرة ليس ليس ليس, ليس السياح وليس مجرد انتقال إنها معاناة حقيقية ولذلك خرج عليه الصلاة والسلام وقال أو بكر لقد أعدت الرواحلة أو أعدت الرحلتين خرجوا بخوف يعني بالباب الخلفي من بيت أبي بكر وواعدوا عبد الله بن أريق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 أي بنى آدم خلقه من جهة من طينة معينة البنى ده هو فيها كان طينته ما فيها ما بيدفن فيها الله بنى بالسوق ويودي محلة تانية يموت فعشان لن يدفنوا هناك يعني أي زول ان في حلة خوجة في مقابر هنا في المقابر دي تأكد إن المحل اللي حتلعوه منها نفس الطينة دي الله خلقت منها الطينة اللي في الحجرة افتعت عائشة الله خلق منا الرسول ودفن فيها الرسول كون دفن فيها أبو بكر وعمر قال ابن حجر في شرح الحديث دل على أن الطين التي خلق منها رسول الله هي الطين التي خلق منها أبو بكر وهي التي خلق منها عمر لأنه يقبر كل بن آدم في طينته التي خلق منها إذا طينة رسول الله عرفت من الذي أو قبض أو قبر معه في نفس الطينة في نفس العجرة يا أخوان أوضى طين رخ كثير، طينة الأوضى واحدة بس فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق من طينة تعكد أن ذات الطينة خلق منها الصديق وخلق منها الفاروق رضي الله عنهم أجمعين وفي الغار يأتي أهل الشرك يبحثون عنه وأبو بكر يخاف على رسول الله لا على نفسي يقول لو نظر أحدهم إلى أحدهم إلى قدمه لرأنا وهذا صحيح انت تستغرب بتقول ليه أزولوا عائلة كراعه بشوف الغار كيف الغار ما قدامه لا الغار شكله لو مشيت شوفت أنت براك الغار شكله أنة إنه إذا نظر إذا نظر إلى قدمه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 والمشركين كانوا يمرون مع رسولهم بيدوه أكثر مما رسولهم بديوه لكن الدون كلمة معناها الدون كلمة وهذا الخريث الله بن أريقر واعد فعلا بعد ثلاثة أيام واستمرت الهجرة خمسة عشر يوما خرج النبي من بيت أبي بكر اليوم الاثنين ومكث في الغار ثلاثة أيام وأخذ في الطريق عشرة أيام وتزيد يوما، حداشر يوم في الطريق دخل المدينة يوم الاثنين التي بعدها، طلع الاثنين دي، الاثنين ال ال ال في الشارع في الطريق، والثالثين التي بعدها خمسة عشر يوما، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، وقصة سراقة الذي غاصت قوائم فرسه. وصراق لما رأ... كتب له النبي كتابا ولما لم يجد أعطاه ساما من كنانته على جل أشار به إشارة ويوم فتح مكة بعد الحال بعشر سنوات جاء صراق وقدم الجل فقال النبي اعطوه فإن اليوم يوم بر ووفاء وسراق لما رجع أي زل يقول له الزل ديكو في الطريقه قال لهم أنا فتشت الطريق ما لقيته أمش فتش بالطرق الثانية فضل لهم وكان في أول النهار جاهدا عليه وفي آخر النهار صار جاهدا معه يعني صار يدافع عنه ويدفع عنه الناس ومر على خيمتي عاتكة بنت خالد المعروفة بأم معبد ووصل المدينة وأهل المدينة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 لتطور علم الرياضيات قال سنة كده في ثاغورس وضع نظريته وسنة كده جاء نيوتن وضع قوانينه سنة كده أنشتاين جاب النسبية جاب القوانين كلها جفي 622 622 من تاريخ تطور الرياضيات الهجرة النبوية أنا ما صدقتها. الكتاب كتاب رياضيات أدخل الهجرة نبويش نو. هو يرى أنه لولا الهجرة لما كان الإسلام ولولا الإسلام وعلماءه لما كانت هنالك الرياضيات. باختصار التاريخ والوضع في الحديه الثاني. ما في نظرية جديدة. كل النظريات البعده جاءت من علماء المسلمين وجلبوا المسلمين تين. لما نحصنا الهجرة فبالهجرة. دخل الناس في دين الله أفواجا وبالهجرة صار للإسلام دولة وصار للإسلام علوم وبعلوم الإسلام تطور الرياضيات وهي حقيقة عجيبة تخيل في التاريخ أهم تاريخ في علم الرياضيات في أكبر مرجع بتاع خواجة كافر ملحد في أمريكا الهجرة النبوية أهم حدث في تاريخ علم الرياضيات معقول؟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 وفي اليوم الذي أقبل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يخوانا حدث الهجرة حدث يمكن أن نستفيد منهم أن كل, كل مسلم يمكن أن يكون له دور أي مسلم ممكن يكون عنده دور أسماء من تأبي بكر كان لها دور بعد ثلاثة أيام جاب محل ما المماشين جابت الزاد بتاع الحداشة اليوم حياقلوا في الشارع الحداشة اليوم جابت أكل كثير لكن ده تربط الصفرة بالنسبه في كتب السير مكتوبة صفرة صفرة صفرة صفرة اللي يعرف هو صفرة هذا دي ده تربط الصفرة لم تجد فشقت نطاقها وربطت الصفرة على البعيد من أجل أن يأكل هذا في الطريق وعامر بن فهيرة كان بغنمه والله أخوانا أبو بكر الصديق ده ما في زل في الأمة دي نهائي غنم شغاله في الدين وأولاده عبد الله بجنب معه لحد بالليل الساعة دي الصباح يرجع مكة كأنه بائد بها يسمع الأخبار يجيهم بعد الساعة دي بالليل يورون الأخبار كلها عبد الله ابن أبي بكر وأسماء وعائشة مولاه خادم شغال معه عامر بن فايرة كان رابعهما في الهجرة أردفه أو بكر رضي الله عنه خلفه أو بكر صدق غنمه وأولاده وقروشه والراحلة حتى الراحلة لما أتى بها لما نجو في اليوم التالث أبا رسول الله أن يركب قال بالثمن قال هي لك يا رسول الله أنا وحبتها لك قال لا إلا بالثمن فلما أصر قال له أو بكر بالثمن الهجرة أجز الممكن عبدور، أجز الممكن عبدور لنصرة الدين، ثم المدينة دخل الناس البيوت أين؟ في بني عمري بن عوف أول بيوت ناقنوا يا إخواننا، الرسول ما نزل أول حاجة المدينة نزل في ضواحي المدينة في بني عمري بن عوف في يهودي طالع فوق النخيل بتاعه شاف ناس جايين هناك. قال يا بني قيلة قيل دي حبوبة الأوس والخزرج الأوس والخزرج أولاد أم وأبو أمه قيلة بنت كاهل ابن عذرة قيل دي حبوبة كلهم يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون الناس طلعت الشوارع تتدفق بتلقائية ما قولهم عندنا مسيرة الساعة المعينة تجمارجين ما قولهم براهم جمارجين بتلقائية عجيبة جمع الجيم لما وصل ابن سلم مكث فيها الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة خرج منهم الجمعة صباحا من بن عمر بن عوف أسس أول مسجد أسس على التقوى في الإسلام كله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 أول من بايع عبد الله سلم في, في بيعة العقبة الأولى والثانية وكان سيد قومه مات أيضا بعد ذلك ومات البراء بن معرور هو أحد المبايعين هو الذي قال عبد الله سلم نبايعك إن على قتال الأحمر وال وال والأبيض وإنه إذا ما تمكنت أتذركنا للناس؟ قال الدم الدم الهدم, الهدم الهدم البراء بن معرور مات قبل ان يأتي رسول الله الى المدينة شيء عجيب والله رجال رجال عجيبين بنى المسجد والصلاة في مسجد قباء بعمرة وكان رسول الله كل ثلاثاء وسبت يأتي قباء من مسجده اما ماشيا واما راكبا ويصلي فيه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 ديك بني عمري بن عوف بعد طواله من تماشى على جوى المسجد بني سالم بن عوف أدرخته الجمعة فنزل في وادي يسمى وادي غانونا فصلى بهم أول جمعة في الإسلام على الإطلاق مش أول جمعة في المدينة مما بقنبه ما صلى جمعة أصلا بالناس لأنه ممنوع كان في مكة 13 سنة ما صلى جمعة ممنوع كان أول جمعة صلى في هذا الوادي يا سلام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 كانت خطبة بليغة وقصيرة ثم خرج النبي سلم ومر ببني بياضة قوم من الـ من, الـ من الأنصار والأنصار لحد جهة سامحة جامع ما وصل قال له المدينة جوا والناس على الطرقات والنساء من على الأسطف ولا يميزون بين أبي بكر وبين رسول الله ولأن أبي بكر كان يتحرك ورسول الله لا يتحرك فالناس كلهم قالوا أبي بكر هو الرسول فلما جاءت الشمس أخذ أو بقل داءا وغطى رسول الله فعرفوا أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان بيتكلم قاعد يساقم يدق الرأسه مر ببني بيضة وماشي وجد الناس يجفوا يقول له عندنا العدة والعدد يقول دعوها فإنها مأمورة الناج خلوها مر على جميع الأنصار حتى أتا على بني النجار وفي بني النجار الناس قال لك النسوان في الصطوح النسوان المام رجل واكفي بفوض بالحية بعينه في رسول الله يا اخي منظر منظر ينبئك أن للدين رب يحميه لو أبته مكة فإن الله قيد قلوب في المدينة شيء عجيب والله حب ما عاد أول ما نزل أول ما وصل موضع مسجده بركت الناقة فلم ينزل ثم قامت الناقة وذهبت غير بعيد وعادت وبركت في موضعها ثم تلحلحت الناقة عتتهزة ثم ضربت بجيرانها بضنبة رمض ضنبة فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل طوالي الشيء دي ما أدين مواقف الله يوفق تكون زهور قدامي تعمل طوالي طوالي في زهور جرى شال الرحال الحاجات في الأنعفشة في الناجة شال وشال السري ده اسمه الرحم وده خلبه اسمه زيد بن خالد أبو أيوب الأنصاري فأبو أيوب ضمت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 وكان بيته داراني عند سطوح فجعل ابن على الـ على, الـ على الأرض وصعد السطوح وكان يقول يا رسول الله إن نفسي لا تطيب لي أن أمشي بأقدامي فوق رأسك مع أنه في حيطه قال يا أبا أيوب إن الناس يأتون لي ما لا وأحب أن أشق عليهم الناس بيجوا يشوفوه ويزوروه يجوا ينزل من فوق كل مرة ما بيجدر فكان يقدم له الطعام وكان بعد أن يأكل الرسول الله يأكل الفضلة ويسأل الذين أكلوا معه أين كانت أصابع رسول الله يجتبعها يلتمس البركة وحتى من جملة ذلك أنه أتى بطعام فيه ثوم فلم يأكل منه بسلم شيء فلما رأى الطعام واثغا عاد إليه وقال طعام لا لم يعدبك قال لا ولكني لا أكل ثوم، قال أولا تنهانا قال إني أناجي ربي دوما والله يا خي شيء عجيب وموضع والموضع الذي بركت فيه الناقة كان مربدا لغلامين يتيمين سهل وسهيل فأرسل النبي إلى بن النجار فرحانين فرحانين فرح مرد لقى بنات صغار شفع بغن يقولا نحن جوار جوار يعني جوار صغار نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار مرسوطات من الجقعة جنبه فقال رسول الله والحديث عند ابن ماجه يعلم الله أني أحبكن زي ما أنتم تحبوني قالوا أنا برضو بحبكم، فأراد أن يشتري المربة الغلامين اليتيمين قالوا يا رسول الله هو لك ما بنشف ولا تعريف فنحن وهبناه أبى رسول الله ودفع فيه ثمنه. وموضع مربدس اليتمين وحيث بركت الناقة مسجد من أعمر مساجد الدنيا بعد المسجد الحرام إلى يوم القيامة والله إن فيه اليوم من الزين والأنوار والجدران والمزاح والبهاء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 أمام هجرة تتفجر معانيها أمام هجرة غزيرة الفوائد جليلة المواقف حظيمة المشاهد فيها معادل الرجال وفيها مواقف النساء إلا أن نقول الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم به في جنته سبحانه وتعالى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 بعد رمضان شهر الله محرم شهر الله الأصم الذي تدعونه المحرم وفيه عاشوراء العاشر من رمضان أغرق الله في هذا اليوم فرعون ونجى فيه موسى وكان رسول الله يصومه اعتزازا وفخرا ويقول نحن أولى بموسى منهم وعندنا فيه ثلاث أيام بيض يتحراها المؤمن إن كان من أهل الصيام فلذلك حريص أن يعرف أول الشهر حتى لا يختلط عليه نصف شهر، لأنه من عواده وصوامه أما الذين لا يصومون ولا نفقت لهم في الشهور العربية ونفقتهم المادية في الشهور الإفرنجية في مارس أبريل يعرفوا الليلة يوم كم والمهي باقي كم. لكن أما الشهور التي فيها عبادات فيها أشهر حرم الحج أشهر معلومات رمضان شهر يصام محرم شهر فيه كذا لا يصومون فيه ثلاث أيام بيض من كل شهر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 وبدأت ال... وبدأ الت التاريخ يوم واحد من الهجرة حصل كذا اثنين من... يوم واحد من الهجرة ناس لازم تعرفه يوم واحد من الهجرة الصلاة كانت اثنين اثنين اثنين كلها الظهر اثنين والعصر اثنين والمغرب اثنين والعشاء اثنين كلها كانت اثنين في يوم في السنة الأولى من الهجرة جعلت دعيله الظهر أربعة والعصر أربعة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 السنة الميلادية دي الشوارع مليانة والحمد لله الشيء حصل في السنة الميلادية ما بيشبه السنة الهجرية أصلا من العبث ومن الضياع ومن ومن لم يحصل الهجرة فيها اتزاز الأمة بتاريخها وبقيمها وبحضارتها وبإرثها ولعل الماضي معبر وجسر للمستقبل والذي لا تاريخ له ولا ماضي له لا يمكن أن يكون له حاضر ولا يمكن أن يكون له مستقبل ثم الأنصار الأنصار قال عليه الصلاة والسلام الناس دثار والأنصار شعار في الصحيحين الناس دثار اللبس يتبس ببرة الأنصار شعار ده اللي بيسأل بيلبس الإنسان بجوا يعني هم ناس اللحم والرص ولو للهجرة لكون تمرئا من الأنصار ولو سلك الناس وادي وسلك الأنصار وادي لسلكت وادي الأنصار وآية الإيمان فب الأنصار في البخاري آية الإيمان فب الأنصار يا خل الأنصار لكن بعده بعده موقف في الدين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 وبالفداء تبقى الهجرة بكل معاني للمحافظة على الدين تبقى الهجرة في تربية الأبناء تبقى الهجرة في المساجد دروسا وعبرا وصلوات واستقامة أي الأحبة أعلن شيئا مهما هذا المنبر نرجو ونأمل أن يكون منبرا توجيها وإرشاد ومنبر نصيحة وبيان الغرض منه هداية الناس والمساهمة في نشر الوعي ولكن قد يعتلي هذا المنبر معتلي فيشتد في العبارة ويغلظ في النفذ وهذا ليس من منهجنا ولا ديننا لأننا نتأسى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 الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ولكن عليهم أن يبذل الأسطوب الجميل والكلمة الطيب لأن الغرض ليس تنفر الناس الغرض معالجتهم والطبيب يحتاج إلى مدارات المريض ليقدم له الدواء وإن كان مرة وإن كان الدواء قاسية يحتاج إلى تخديره ولا بند من أجل أن يتحمل مقاسة الدواء والدواء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 الأقرب إلى الوثنية بالتعلق بالأحجار والراجاء النفع والضر منها هذه المشاهد جعلته يتحمس ويقول هذا الكلام وهي مشاهد باطلة وحقا هي ليست من الإسلام في شيء لكن على الناس أن يعلم أن, أن, أن, أن هذا الأمر لم يكن مقصودا أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يبارك وأن يعين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق يا, يا رب العالمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين اللهم كل إخواننا في فلسطين اللهم ننصر إخواننا في فلسطين اللهم ننصر إخواننا في العراق اللهم ننصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم لا تتركم إذ خذلهم الناس يا رب العالمين اللهم إن أهل الأرض خذلوهم فلا تخذلهم يا رب العالمين اللهم أيهدهم بتأييدك ووفقهم بنصرك يا رب العالمين اللهم اخذ عدونا وعدوهم وعدوك يا رب العالمين اللهم إن أمريكا طغp وإن إسرائيل تجبرت اللهم عليك بهم يا رب العالمين اللهم عليك بهم وحدك لا يعجزونك اللهم عليك بهم وحدك اللهم أرينا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين اللهم إن هذا بداية عام جديد اللهم اجعله لنا إيمانا وأمنى وسلامة وإسلام يا رب العالمين اللهم أمنا في أوطاننا اللهم أمننا في أوطاننا اللهم أصلح أمتنا وولا تأمورنا يا رب العالمين اللهم اهدهم لكل خير يا رب العالمين واصرف عن ديارنا وديار المسلمين كل سوءنا رب العالمين اللهم من أتانا يريد تمزيق أمتنا ويريد نشر الفساد في ديارنا ويريد تدمير شبابنا ويريد نشر الفساد اللهم عليك به يا رب العالمين واجعل تزميره تزميره الله دم نسائنا ونساء المسلمين وفتياتنا وفتيات المسلمين وشبابنا وشباب المسلمين يا رب العالمين اللهم حصن الفتيات بالحجاب واسترهنا بالحياء والفظيلة يا رب العالمين وبضع متمعاتنا السوء والفساد والانحراف والانحلال والإباحية والضلال يا رب العالمين اللهم أيدي الحق يا رب العالمين في هذه الديار اللهم قول الإسلام يا رب العالمين اللهم اجمع كلمة ال穆斯林 اللهم أو... اللهم نار الحرب في دارفور يا ربنا أوقد دار الحرب في دارفور يا ربنا كلما أوقدوا نار للحرب أطفيها يا رب العالمين اللهم أطفئ اللهم أطفئ مشاكلنا في في شرق السودان يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم واحد كلمتهم واجمع صفهم يا رب العالمين اللهم اللهم رأب الصدر بينهم اللهم لم شملهم أصلح ذات بينهم يا رب العالمين ووحدنا سبل الرشاد وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واقم الصلاة